بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله تاكر السماوات والأرض جاعل الملائكة أسولا أولي أجلحة مثلا وتلاس ورزا يجيد في الخلق ما يشاء يجيد في الخلق ما يشاء إن إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من رحمة فلا ممسك لها. وما ينسى فلاه غسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم, وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس بكر نعمت الله عليكم يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله。 فأن تفكون، فإن تفكون، وإن كذبوا كفقرك كذبت رسل من قدرك، وإن كذبوا كفقرك كذبت رسل من قدرك، وإلى الله توجو الأمور. وإلى الضيط الجره يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرون تكون بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعمروا ووالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يَظْلِمُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ يَظْلِمُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَظْهَرْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فلا تهد هفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والمور الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحلينا من أرض بعد موتها كذلك النسور, كذلك النسور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. من كان يريد العزة فإن الله العزة جميعا إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرتع والذين ينفرون السيئات لهم عذاب شديد الذين يفسرون السيئه فله المعذابا شديدا وما صبر اولائك هو يبو وما وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَادٍ ثُمَّ مِن نُطْبَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجاً وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَادٍ ثُمَّ مِن نطبة ثم جعلكم وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَهُوَ يَخْفِي مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما يستوي بحران هذا عذ فرات سائر شرابه وهذا من الحن ومن هذا عنه خراجه سدوا و هذا في الحنجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها تخرجون حية تلبسونها وترى الفرك فيه مواه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشفرون وترى الفرك فيه مواه من فضله ولعلكم تشفرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرين أجل مسمى يولد الليل في النهار ويولد النهار في النهار وسخر الشرس والقمر كل مسمى ذلك الله ربكم له الملك. ذلك الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقدير. والذين تدعون من إن كنتم لمن يؤمن إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجاب لكم. وَلَيُومَ الْقِيَامَةِ يَكْفُونَ بِشِرْفِكُمْ وَلَيُومَ الْقِيَامَةِ يَكْفُونَ بِشِرْفِكُمْ ولا ينبئك, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما دالت على الله بعديد وما ذلك على الله العزيز ولا تجر واجرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا ولا تجر أخرى وَإِن تَجْرِ وَلَتُن إِلَى حُبِّهَا مَا يُحْمَرُّ وَشَفُو وَلَوْ كَانَ مَا قُنَّا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اونا وقته بالغير واقام سكره ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه ومن تذكر فما يتذكر لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الظلم والنصيص ولا الظلمات ولا النور ولا الظن ولا النور ولا, ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأبوات وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع أنت إلا نبي إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونديرا إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونديرا وإن من أم تِنْ إِلَّا قَلَا فِي هَا نَبِي وَإِنْ أُمَّتُك تِنْ إِلَّا قَلَا فِي هَا ذِي وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَ سُمُّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَطُوفِ إِنَّ ذَلِكَ لَوَاقِعٌ قَدْرُهُمْ جَاءَتْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّزْقُ وَذَلِكَ كِتَابٌ مُنِيرٌ ثُمَّ أَقْضِتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَرْتَهْفَكَانَ لَكِيبَ تَرَى مَنْ تُبْدِي لَنَا فَكَيْفَ كَانَكِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَنفَاءَكُرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب رسود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب رسود ومن الناس والدوان الألعام مختلف ألوان كذلك ومن الناس والدولان ومن الألعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز, الله, الله عزيز الغفور إن ما يخشى الله عن الميداد إن الله عزيز الغفور الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلاقية إن, <تصفيق> إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا يَخْرُجُونَ إِلَّا وَهُمْ عُرَاةٌ وَالْأَنِيَةُ وَأَن تَكُونَ مِنَّا وَذَقْنَاكُمْ يَرْجُونَ تجارة لن تبوق يُغِيثُ وَتَلُؤُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُذُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ يُوَفِّيَهُمْ أُذُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بنى يدين. والذي أعلمنا الكتاب لما إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم لَرِئِكَ غَنَّ لَنَسْقَفَ فِكْرًا نَغْدِى بِهِ كَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَبِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ كَمِنْهُمْ مُذِلٌّ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَحِرٌ ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. دنات عري يدخلونها يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤ. والباثهم فيها حديث جنات عدية بأولونها يحقون فيها أسروا من أسر ومن ذهب والرؤى والباثهم فيها حديث وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن اذا ان كل لا اله الا هو اذهب عن الحزن ان ربنا لا شكور, إن ربنا لغفور شكور الذي احل ما دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذلول الذي احل ما فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها فيها نهود والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار جهنم لا عليهم فيموت ولا عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفوق كذلك نجزي كل كفوق وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرقون فيها ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم the فَمَن كَفَرَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ فَمَن كَفَرَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ ربهم إلا مقتى ولا يجد الكافرين كفرهم إلا فسارة. ولا يجد الكافرين كفرهم إلا فسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض؟ قُلْ أَوَأَنْكُمْ شُرَتَاءَكُمُ الَّذِينَ تَجْعُونَ هِنْ دُّونِ اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَلَّهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ مَا لَبِنَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَنُخْرِجُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَنَّهُمْ شِقٌّ فِي السَّمَاءِ أَوْ أَنْ آتَيْنَاهُمْ إِذَابًا فَهُمْ مَا لَبِنَةٍ بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ بَعْضُهُمْ لا ظن الا الله ورى من يرجون بعدهم بعضا الا الله ان الله امسك السماوات والارض ان تزولا ان الله امسك السماوات والأرض أن وَلَئِنْ زَالَتِ الْآئِمَ أَمْسَكَهُ هُمَا مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ بَعْدِ وَلَئِنْ زِدْتَهُ إِنْ أَمْسَكَهُ هُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إن إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غفورا إن لِنُكْرِهُنَّ حَرِيماً غَفُوراً وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ من إِحْدَى الْأُمَمِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أحزان أحزان فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا نَذَرَهُمْ إلَّا الْفُرَّةُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا نَذَرَهُمْ إلَّا الْفُرَّةُ إِسْتَبَرَمْ فِي الْأَرْضِ وَمَتَرَ السَّلِيقُ ذَرْنِي فِي الْأَرْضِ وَمَرْكَبَهَا وَلَا يُحَرِّقُ الْمَكْسُوفَ سَمِؤُ إِلَّا ذِي أَهْلِهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي فُلْكُ الْمَكْسُوفَ فَهَلْ فلن تجد لسنة الله تَبدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحوِيلاً فلن تجد لسنة الله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أجد منهم قوة أولم يسيروا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو أخذ الله ما سر ما تسبو ما ترك على ظهرها من دابة ولا تؤخرهم إلى أجل مسمى